وَلَقَدْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ وَبَعَثْنَا مِنْهُمْ مُثَنَّى عَشَرَ نَقِيبًا وَقَالَ اللَّهُ إِنِّي مَعَكُمْ لَئِنْ أَقَمْتُمُ الصَّلَاةَ وَآتَيْتُمُ الزَّكَاةَ وَآمَنْتُمْ لَتَكُونُنَّ مِنْ أَطْهَارِكُمْ سُلِي وَعَزَّرْتُمُوهُمْ وَأَقْرَبْتُمُ اللَّهَ قُرْبًا حَسَنًا وَأَقْرَبْتُمُ اللَّهَ قُرْبًا حَسَنًا لِأُكَفِّرَنَّ عَنكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ وَلَأُدْخِلَنَّكُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ فمن كفر بعد ذلك منكم فقد ضل سواء السبيل فبما نقضي من ثاقهم لعناهم وجعلنا قلوبهم قاسية وَحَرِّفُونَ الْكَلِمَ عَمَّا وَضَعَهُ وَنَسُوا حَظًّا مِّمَّا ذُكِّرُوا بِهِ وَلَا تَزَالُ تَتَّبِعُوا عَلَىٰ خَائِنَةٍ مِّنْهُمْ إِلَّا قَلِيلًا مِّنْهُمْ فَاعْرِفُوا عَنْهُمْ وَاصْفَحُوا إن الله يحب المحسنين